حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبطارهم يخرجون من الأجداف يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبو عبدنا فكذبو عبدنا وقالوا مجنون والدجر فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما إنهمر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 أُولَئِكَ الَّذِينَ ذُكِّرُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَرّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَرُّ إِنَّا أَرْسَلْنَا النَّاقَةَ بِقِطْنَةٍ لَهُمْ تَرْتَقِبُهُمْ وَالصَّبِرُ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَآقِسَةَ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر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 أكفاركم خير من أولئكم أم براءة أملكوا براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر